ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا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 ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِه ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۗ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ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 أَرَأَمْتَ الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون